لما استكنسيت الحياة وانت اللي بحلم أعيش يوم والليلة هي البداية وخليك معايا دا عمر الليلة دي بدآت لما استكنسيت الحياة وانت اللي بحلم أعيش يوم معا والليلة هي البداية على حد بقوله لك فين جنبي وعايش لخصني وحياتي اضرب عليا يا عمر الحياة لو Thank hey.